119. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاركما إن الله سميع بصير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 قُلِ ٱللَّهُمَّ رَسُولَهُ وَكِّبْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَٰتٍ بَيِّنَٰتٍ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينذئ بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما نووا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوا كَحَيِّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُنَ فِي أَفْشِهِمْ وَيَقُولُنَ فِي أَفْشِهِمْ لَمْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولَ حَشْبِهِمْ جَهَنَّمَ يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا وَتَنَاجَ بِالْبِرِّ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ انما نجمع من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا تفيحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَإِذَا قِيلَ شُشْ فَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيم الصلاة وأت الزكاة وأطيع الله ورسوله.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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا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 وظنوا انهم مانعته عصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب فاتاهم مِنْ من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربن بيوتهم يُخرِبُونَ بيوتَهُم بأيديهم وأيدي المُؤمنين فاعتبروا يا أُلِلَّ الْأَبْصَارَ وَلَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْنَ وعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 فَمَا أفاء الله على رَسُولِهِ منهم فما أوجفتم عَلَيْهِ من خير ولا, ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء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 وَنِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ورضمانا يَبْتَوُونَ فَوَلَمْ يَنَالَ اللَّهَ وَرِضْعَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَّفَ أَدْرَى وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ يَذُوونَ مَنْ حَجَرَ وَلَا يَجْدُونَ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُتُوا وَيُأْفِرُونَ عَلَى أَنفُشِهِمْ وَيُأْفِرُونَ عَلَى أَنفُشِهِمْ وَلَمْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة وَمَن قَشَّعَ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ فَنَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ شَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ظِلًّا, ولا تجعل في قلوبنا ظلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من جدر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 ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله قال اني بريء منك اني اخاف الله ربا العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نشوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لَمْ نُنَزِّلْ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّنْ تَرَىٰهُ مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا كَذَّبُوا وَعَدَ فِي وَعْدُكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ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 إن يسقفوكم يكون لكم أعداء أما يبشقوا إليكم أيجيهم وألسنتهم بالسوء ولو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم رَبَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر لك وما أملك لك من الله من شيء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 لا هنَّ عِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ لَهُنَّ وَأَتُونَمَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ مَسْأَلُ مَا أَنْفَقْتُمْ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلون أولاده وَلَا ولا يأتين ببهتان يفترينه بَيْنَ بين أيديه النّا وأرجله النّا ولا يعصينك فلا يعصينك في معروف فبايعه النّا الله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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَشُوٰلُ اللَّهِ إلَيْكُمْ إِنِّي رَشُوٰلُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَّاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَشُوٰرٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليقفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهداة الدين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وإخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى بِنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحماريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم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 بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ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 وَإِذَا رَأَيْتَ جَارًا أَوْ لَهْوَنَ فَأُولَئِكَ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّاشِدِينَ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 تخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم شاء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على فهم لا يفقهون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 129. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مش شَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 يقولون لَأَرَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزَجُ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَشُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أبلكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُم مَّن تُفَاغِلُهُ فَيَقُولَ رَبِّ لِمَ لَمْ تَأْخُذْنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ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 والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وإليه المصير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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا مَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فكفروا وتملّم استوى الله والله ولي حميد زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلاب ربي لا ثم لا عملتم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 كغراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه شيئا يدخله جنات تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفرج العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من صيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرروا الله أرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Alim al-ıyyib ve Şehadeti Hakim. Bismillahi يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عده واتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أم فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا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 فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَن يُنْسَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ شَيْئَاتٍ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستوضع له أخرى لينفق سعة ساعت من سعته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 وَكَمْ أَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَشَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا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 رسول يَتَلُعَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبَيَّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَّا النُّورَ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 لِتَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبت اغيم رضات ازواجك والله غفور رحيم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 فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ الْمُصَائِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبُدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ ذِكُنَّ مُشْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ On tat ibatin abi İhati ve Ya سَكُمَ أَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليمب إنما ترزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أَنْشَأَ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 فَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَرْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا عمران التي فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَامِتِينَ Azameti önünde bütün başların eğildiği, heybeti önünde bütün zorlukların yok olduğu, cömert ve kerim olan Yüce Allah şüphesiz doğruyu söyledi. O, azamet ve kerem sahibidir. Bizler, Rabbimiz, yaratıcımız, rızık vericimiz olan Allah'ın doğruyu söylediğine şehadet edenlerdeniz. O'nun indirdiği yüce kelamını inkar edenlerden değiliz. Ya Ekremel Ekrem'in, ey ikram edenlerin en ikram edicisi, affın ve cömertliğinle bize yardım et. Allah'ım bize Kur'an'dan istifade etmeyi nasip et. Onunla bizim mertebemizi yükselt. O öyle bir Kur'an'dır ki sen onun mertebesini en yüce kıldın ve onun hakimiyetini güçlendirdin. Allah'ım bizi Kur'an'ın helalini helal, haramını haram bilenlerden onun muhkem ayetleriyle amel edip müteşabih ayetlerine olduğu gibi inananlardan ve onu senin razı olduğun şekilde okuyanlardan ayrı. Allah'ım bize kötülük düşünenleri hüsrana uğrat. Onların kötü planlarını kendi içlerinde çürüt. Sen duaları duyansın. Allah'ım dinine, kitabına, peygamberinin sünnetine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 Allah'ım, dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasibeyle Ya Ekrem'e Lekremin, onları mağlup etme. Ya Hayyu, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut deyle. Allah'ım Beytil Maktisi Necislerden temizle Allah'ım Onların birliklerini bozguna uğrat Ey aziz ve kudretli Allah'ım Onların başlarını döndür Allah'ım Onları İslam ve Müslümanlara Ganimet kıl Ya Erhamer Rahimin. Yöneticilerimizi senin razı olduğun ve hoşnut olduğun işleri yapmaya muvaffak kıl. Onlara iffet ve takvayı nasibeyle. Açık ve gizli kötülüklerden onları uzaklaştır. Onları ıslah et. Çünkü onların ıslahında İslam'ın ve Müslümanların ıslahı vardır. Ya Ekremel Ekremim! Onlara onları iyiliğe yönelten, kötülüklerden uyaran salih dostlar nasibeyle. Müslümanların yöneticilerine ıslah et. Ey alemlerin Rabbi, onları birleştir. Amin.